بسم الله الرحمن الرحيم وانت ديات حسنك تقدم وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ينادي بالتضرع أقلني عثرتي واستر عيوبي تغيرت الموده والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء ولكن ترى العين ما هالها نسيت المعادة فيا ويلها يا حلو يا حلو يا حلو ناسنت ودك لغد ترو. حالي وفقري حين ولدت اعطيتني قلبا صذيرا صاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا صلاهي شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الانام عليك الصلاه عليك السلام شفيع الخلائق خير كم بدت منات وكم لك عندي When I saw the light, I saw the light of the اتصدق على هذا المقل البائس الاضعف شويه ووي كما قد شكا اولاد يعقوب الى يوسف <تصفيق> بمسعان الفتون ولكم نسينا أنها عبرا هنا وهنا تلي هنا العبد المسيء عصيت سرعا فما للآن لا أنا العبد المسيح وعصيت سراً فما للآن لا أبد نحيح أنا العبد المؤنسي في ظلمة القبر عندما ونحن الى ترابي نصير كما خلقنا من تراب ارى الدنيا عالم الغيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاديا للكلام كلام الله كلامه هو لا يمل حديثه اصلي بقلبي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو رب الله من فؤادي تجيش بالدعوات بالدعواتي يزهو في الرمان لا ابها ولا اعجب فجلت قدره الرحمن لا اقوى ولا اغرب يزهو في الرمان لا ابها ولا أعجب جلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرار حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غارتا من لحوء الغواثل والبخيل دعونا نناجي مولا خيما الليل خيما الليل خيما الليل, خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضيا ما أثار فتنة جاهلية يقود ببحر زاخر من كتائيلي يقوم لدفع البأس فزعت إلى, فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أرى في الخلائق من مجيبه فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أرى في الخلائق من مجيب قريح القلب من وجع الذنوب في بالخضوة تستعين انت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر مع Lelele